إِنِ اتَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَقُمْ فِي بُيُوتِكَ وَلَا تَبَرَّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ نَهَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنه اَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِن والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 فَاذْكُرِنَ الله كَثِيرًا وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ أَعَدَّ اللَّهُ لهم مغفرة وأجرا عظيما وَمَا كانَانَ لِمُؤْمنِنٍ وَلَا مُؤمنِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّهُ وَرَسُولهُ أَمرًا أَ يَكُونَ لَهُ م لِخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَي يَعصِ اللهَا وَرَسُ هُ فَقَدضََّ ضَللَ مُ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 وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حَجم في أَزواجِ دَعائِهِمْ إذَا قَضَ مِنهُ وَطَراء وَكَانَ أَمر اللهَّهِ مَفول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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها